الله والإخوة في هذا المخيم الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة أيها الإخوة لا أوطيل عليكم فكلنا ننتظر طبيلة الشيخ الدكتور عبد النحسن بن محمد الأحمد أخصي أول في العناية المركزة للتنفس نترككم مع هذه المحاضرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتفضل مشكوراً مجوراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أحبة الفضل فحياكم الله وإياكم وتدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم خير ما بدأت به المجامع والمجالس والكلمات والمحاضرات واللقاءات وكلام ربي جل جلاله خالق الأرض والسماوات يقول سبحانه جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لاحظ أم على قلوب أقفالها أم على قلوب القرآن إذا أنتهى لن السمع لن أذنك ما ينفعك إذا أنتهى القرآن إلى لسانك وتحرك فيه ما ينفعك إذا أنتهى بتقليب البصر في الصفحات لا ينفعك إذا ما حرك القلب فيك وتغير وتترجم هذا الإيمان وهذا التغيير والتأثير على جوارحك وأفعالك وكلماتك إذا ما وصل القرآن كتاب أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليقرأوا آياته؟ وينتهي عند اللسان؟ لا ليسمعوا آياته وينتهي عند الأذن لا ليتدبروا آياتك لغة جديدة يتدبروا احنا تعودنا على يحفظوا يقرأوا يسمعوا لكن هنا ليتدبروا نام التعليل من حكمة انزال هذا الكتاب العظيم ليتدبروا اذا تدبرت بتشوف في خطوة ثانية تعلمك إنك تدبرت وش خطوة ليتدبر آياتي وليتذكر ده يصير فيه تغيير وليتذكر أن الألباب إذا انتهى القرآن عند الجوارح الخارجية ما يصير تغير كم مرة يا جمعنا سمعنا كم مرة يا جماعة سمعنا كل المؤمنين يغضوا من أبصاري هل يوم قلبك نهاك ما تنظر لأننا سمعنا أنتهى هنا وخلاص لو كانت القضية قضية تقليب نظر في الصفحات كان ابن باز عليه رحمة الله ما فهم كان ابن مكتوم ما فهم آيات تهزه وهو ما قد في المصعب في حياته. فيا جماعة في قضية لابد وفي حواجز يعني الحجب بيننا وبين القرآن وحواجز لابد أن تذوب ونسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم في هذه الليلة أن نذيب هذه الحواجز حتى نبدأ نوصل القرآن إلى قلوبنا مباشرة. لأنه إذا وصل للقلب تغيرت تأثرت العين تأثرت الأذن تأثرت اللسان صارت القضية فيها حركة قال الله عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى ما كانت هي ما البداية؟ ترى أعينهم تنفذ من الدمع هو سمع بأذنه. ليش عينه؟ إش دخل عينه تنزف وتضرب الدمع؟ لأن القلب لما تحركت تحركت وتفاعلت معه جميع المشاعر. يوم تحركت معه جميع المشاعر ما كانت تقص في النهاية هي العين. بل ضربت العين إعلان عن انطلاقة. مشاريع جديدة وخطوات جديدة شوف الخطوات كيف بدأت سمع راحة القلب القلب هنا بدأ يخطط بدأ التغيير والتأثير وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم, ترى أعينهم تفيض من الدم ليه؟ مما عرفوا من الحق ما قال مما سمعوا عرفوا قلب ترجم الأشياء هذه إيش معناها مما عرفوا من الحق والخطوات ولا خطوات يقولون ربنا يقول إيش آمنا فكتبنا مع الشاهدين اكتبنا يا ربنا مع الشاهدين الآن بنتغير الجن يسمعون القرآن لأول مرة يتغيرون وأنا وأنا وأنا لما سمعنا تغيرنا فتعالوا ننظر إذا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام من هنا ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام من هنا كيف نأخذها عن طريق القرآن من منظور القرآن أول سؤال القضية ليست أن كل الكل يعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله بن عبد المطلب الكل يعرف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام القضية ليست كافية أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام معرفته باسمه ووولده ونسبه ليست كفيلة أنها تدخلك الجنة لكن هل عرفت حقه عليك؟ وهل عرفت أنا حقه علي؟ هل نصرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ينبغي علينا؟ والله في كفار يعلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منا ومتبحرون في هذا وكتبوا في هذا لكن ما ينفع أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون القضية هنا سؤال يطرح حتى يكون مدخل لنا بإذن الله عز وجل على الارتقاء بأنفسنا بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام متى تبدأ نصرة النبي عليه الصلاة والسلام متى لو توزع هالسؤال على أكثر الناس سيجيبك يوم استهزع الدنمارك صح لأن احنا فهمنا غلط وبدينا يوم استهزعوا ولا بداية نصرة النبي عليه الصلاة والسلام مفروض من يوم أول يوم شهدت فيه أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام من أول ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت أخذت العهد على نفسك من حيث لا تشعر أن هذا الرسول هو رسولك التي تتبعه وهذا قدوتك فتفاجأ أننا أكثر الناس مننا أننا تفنننا في مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام من حيث نشعر أو لا نشعر يقول النبي عليه الصلاة والسلام بثانا خذ الأحاديث وشوف بتفننين في قضية العكس يقول النبي عليه الصلاة والسلام والكيس من دان نفسه تلقانا دائما نلوم فلان وفلان وفلان عن أخطاء, عن أخطاء الأمة وعن هزيمة الأمة وآخر واحد نلومه أنفسنا قال وعني لما بعد الموت تلقانا كل أشغالنا قبل الموت ووظيفة وندعي يا رب وظيفة ودعائنا ومو للوظيفة وموذي دعانا للجنة حركتنا للأسهم موذي حركتنا للأسهم الصلاة اللي تكسبها حتى دفاعنا عن أنفسنا وعن ممتلكاتنا أقوى من دفاعنا عن ديننا تلقى الواحد يتكلم في... يتكلمون في المجلس عن الدين ويسبون في الدين وما يتحرك لساكن لكن لو داسوا له على طرف جن جنونه وقاموا وتكلموا وطلع زعلانه لكن شوف الله يعصى ما يطلع زعلانه لا تقعد بعد الذكرى ما عندك في القامة قال والعاجز من أتبع نفسه هواها وتلقى أنه نفس العكس الذي يبغى أن, يبقى أن, يبقى أن وتمنى على الله الأمان قال الله غفور رحيم كم واحد فينا يا جماعة بطريقة هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثار والعظام أمور تلقان يقول كل أمة يدخون الجنة قالوا إلا من أبع قال ومن يأبع يا رسول الله قال من أطاعني ما قال من أحبني وقالني أحب النبي عليه الصلاة والسلام كلام قال من أطاعني تمثل سنتي من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا، فقضية إني أقول والله إني أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أعلق في سيارتي إلا رسول الله هذا يا جماعة ما يكفي سيارتك لن تذهب معك في قبرك لكن نصرتك الحقيقية وامتثالك ظاهرا وباطنا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيدخل معك في قبرك لأجل هذا الله عز وجل ما قال يعني الحب لوحده يا جماعة الجامد والله ما يكفينا نبغى نطلع من هذه بإذن الله وعندنا حب صادق الله عزيزي يقول قل إن كنتم تحبون الله ما قال فأحبوني وقل أحبك بس لا فتبعوني، فتبعوني، يحبكم الله. ما قال الله من يحب الله الرسول قال، وما يطلا الرسول. مسألة فيها طاعة، فيها أعمال أكثر من أقوال. أخذ بيديك وتأخذ بيدي، ونفتح المصحف وننظر. كيف تكون نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نصرة دين الله سبحانه وتعالى بعض الناس يظن أنها الدعوة انتهت لا ما انتهت الحمد لله أن نصحينا شوي لا نرجع عنهم أحبتي نصرة النبي عليه السلام مفروض بادية من زمان. يوم بدأنا متأخرين لا ننهيها مبكرين نتفق ما ننهيها مبكرين نصرة النبي عليه السلام لم تنتهي حتى يوقف قلبك وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله تعال أنا وإياك ننظر في هذا الكتاب العظيم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين والله جل جلاله يقول قل هو نبأ عظيم أنتم في القرآن وفي أنتم اللي هو نحن الخلل ما يجي في القرآن لأن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بيندي ولا من خلفه كتاب أحكام آياته الخلل في أنتم أنا وأنتم إلا من رحم الله عز وجل وش فينا يا رب؟ ماذانا لا يا رب؟ أنتم أنتم عنهم عارضون تعالوا ونحاول نقرض ونلمس هالقرآن لكن بشغاف القلوب آيات سأتلوها عليكم متتالية آية وراء آية وراء آية وراء آية إذا عرضت نفسك على هذه الآيات سوف تعلم في أنت أين وصلت في النصرة هل الله عز وجل الآن يصنفك وكتبك ممن نصر الدين بحق ولا ممن نصر شيء قليل ولا ممن لم ينصر أبداً هذه أربع مراحل سيذكرها لك القرآن أربع مراحل تعلمك في نصرة الدين من أي جانب نصرة الله نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة كتابة وأنا أقول لك المراحل والآيات انظر وقل في نفسك أنا والله وقفت واحد يقول أنا والله وقفت عند مرحلة الأولى وبس وبكون صريح نفسي الثاني يقول والله أنا وقفت عند مرحلة الثانية وقفت الثالث يقول لا والله أنا تعديت الثانية والأولى وأنا في الثالثة أقول الله هنيئا لك بقي لك مرحلة وحدة وشد حيلك والآخر يقول والله والاخرى تقول والله أنا وصلت الرابعة فأقول هنيئا لكم قبل أن أبدأ سأطلب من الجميع أن يعمل عقله في هالثواني. لو أعطيت ورقها الآن وقيل لك اكتب الأشياء اللي تبغاها تتمناها قبل أن تطلع من الدنيا. واحد سيكتب المال. نكتب المال. الثاني يقول أنا عندي مال ما يهمني المال لكن أنا أبغى أبغى منصب مكان رفيع. نقول اكتب مكان رفيع. الثاني يقول لا والله أنا عندي مال وعندي مكان أنا أبغى يكون عندي. ذرية صالح نقول اكتب ذرية صالح الاخر يقول لا والله انا اريد احترام من الناس ان الكل يحترمني والكل يقدرني اقول اكتب احترام الاخرين واي امر عندك اكتبه وبقول لك من الان قبل ان ادل الايات اقسم بالله ان وصلت لمرحلة الرابعة وقلت في نهاية المحاضرة نعم انا هنا في مرحلة الرابعة اقول لك ستحصل على هذه كلها نبدأ نقول المراحل المراحل الأولى ثوران العواطف إذا مرنا عليها بالعاية سوف تعرف معنا كلامهم ثوران العواطف الثانية حضوظ النفس اختبارات كلها الثالثة صراع الشهوات الرابعة اختبار اليقين أي أمر يحصل عندنا في الدنيا في القرآن له مثل وفي القرآن له مثال لك و. قاعدة تقيس نفسك عليها يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء أبداً أي مثال يحصل نصرة النبي عليه السلام نصرة الدين نصرة الكتاب الوقاع اللي حاصله السياسة التجارة كل شيء في القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وفي الأخرى وكان الإنسان أكثر شيء جد العام نبدأ ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل شوف اللفتة ألم ترى لا تفكر من القضية البني إسرائيل بني إسرائيل ماتوا القضية لنا الآن ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا شوف قلنا زيهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يقول والله ننصر هذا الدين شوف كلام قالوا أنا من هذا الدين وها عندنا أغلى من أرواحنا وبنقدمها لسبيل الله نكمل نقاتل في سبيل الله قال لا سيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلو خاف نقول لكم يلا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممكن تسويها ثم ما تسوي شيء إيش قالوا نفس كلامنا قالوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا دوما يعطوا المبارات مثل ما أعطينا قلنا كيف ما ننصر النبي عليه الصلاة والسلام وهم قد سبوه على الملأ وعلى أعين الناس لا والله بننصره شوف يوم بدأ الاختبار في المرحلة الأولى فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ يوم جل جد ورّونا تضحيات يلا غير في شكلك غير في كلامك الـ الـ الأمور اللي عندك في السيارة ما تردن بيع سلام طلعها الأمور اللي عندك في البيت الدشها اللي جالس يصب عليكم من المنكرات طلعها بدأ قضية فيها يلا ضح فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ كلام بس والله أنا حب نفس الى الله لأسوي لكن ما في أفعال فلما كتب عليهم القتال تولوا كم بقى إلا قليلا منهم يقول راحه هل يتكلمون كلهم أصبت شغلهم وفي أنفسهم ونسوا نصرات النبي عليه السلم ونصرات صوت الدين وخلاص هذه كلامه قاله ما بقى الله قليل بينتقلون المرحلة الثانية لكن قبل لا ينتقلون المرحلة الثانية بعلمك الله عز وجل أن اللي في المرحلة الأولى رغم إنهم تارث عواطفهم وتكلموا وقالوا وزنجروا بعلمك الفاصل ايش سماهم الله عز وجل وكل ما يخلص مرحلة يعلمك ايش اسمهم هذولي أيش صنفهم أيش تصنيفهم عند الله سبحانه وتعالى ما قال الله عز وجل تولوا إلا قليلا منهم والله عليم، والله عليم بالظالمين. لاحظ مع العلم بأن عواطفهم صارت للدين إلا أن سماهم ظالمين. تلقاه. يقلب على ال ال بي سي والشوء تايم والسوبر ثم تجي مرحلة سب النبيع سلم والصور ثم يقول الله يلعن هاليهود وهالنصارى ويلعن هاللي تكلموا ويلعن هاللي سبوا والدنماركيين ثم فجأة يطب شوي إلا والله طلع على السار أكاديمي ونسى القضية قضية شمشة بس عواطف صارت شوي ثم بعدين نسى قال الله والله عليم بالظالمين فحبيب الغالي أرجو من الله أن لا أكون أنا وإياك وقفنا هنا تكلمنا فترة وقلنا بنسوي بنسوي ثم, ثم ما سوينا شيء تعال وانتقل معي وأرجو الله أن لا يقف أحد منا في المرحلة هذه وأن نكون تعدينها المرحلة الثانية كم بقى الآن منهم بقى قليل منهم وثلاث مراحل المرحلة الثانية بقى قليل خذ القليل في رأسك وقر لأن الآية لي ولك القرآن منزل لي ولك أنزلناه إليك قال لقد أنزلنا إليكم وإنه لذكر لك ولقومك يعني لنا ولكن نتذكر فيه نشوف نتدبر الآيات شوف في المرحلة الثانية مشوها القليل في المرحلة الثانية وقال لهم نبيهم إن الله شوف الله سبحانه وتعالى بغير وما زال بيكمل معهم الاختبار بيشوفهم صابقين ولا لا ولا المفروض يوم أكثرهم رجع خلاص لا وأنت تبغون ملك تبغون خطوات تبغون طرق تخدمون فيها الدين يلا خذوا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا يلا أنت بس قلتوا ما عندنا أي مانع في تطبيق ما وعدنا فيه ربنا سبحانه وتعالى ووعدنا فيه هذا الدين تعال نبغى بس ملك خذوا ملك صبروا يوم جت القضية صدق قالوا قالوا أنّا يكون له الملك علينا بدأت حضوظ الناس تجي وبدأ النقاش والله من مسوين والله صعب أطلع عند الشياخ وصعب والله أسوي كذا يا أخي عاد صعبة يعني لازم أرفع هالطوب زي النبيع يا أخي خلنا كذا يعني بدأت القضية فيها قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن هذه مصيبة في الدنيا ونحن حضور النفس اللي كثرت ديننا على الأحجار كثرت ديننا معنا صليصة وشي حضور النفس ونحن وأحق بالملك منه سأول الحين تقولون من الدين كيف الحين بدت حضورنا أنفسكم تدخل ليش أنتم حق بالملك منه وليش هما, هما يصلح قالوا ولم يؤتى ساعة من المال سبحان الله ما عنده فلوس فعشان كذا ما يصلح قال ولم يؤس من المال قال إن الله اصطفاه عليكم الله اللي اختاره اللي تنصرون الدينة هو اللي اختاره. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والله كان ناوي ينصر الدين بس يوم دخلت الأسهم وكذا والله كان مخطط يعني يوزع أشفطة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته كان عنده خطة على أنه يجمع أولاده ويقرون كل يوم عن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أفكار لكن والله دخلت الدنيا ونسى الموضوع المرحلة الثالثة ما يدخل المرحلة الثالثة إلا إلا من وصفه الله مؤمن قال وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترى آل موسى وآل هارون تحبّيه الملائكة جاي ملائكة مع كابوس عشان تثبت لهم يعني خلاص ان هذا هو اللي اختاره الله عزيم. إن في ذلك لا لكم متى إن كنتم مؤمنين اللي ما يعد موحى الثالث اللي ما يروح للثالثة ما سماه الله عزيم مؤمن هل تحس أن ظموم الدنيا ومشاغل الدنيا وحضوظك نسة كنصة النبي عليه الصلاة والسلام معها أنها أسهل ما تصور في ناس قال لا والله أنا انتقلت وأنا من المؤمنين بإذن الله وانتقلت لمرحية الثالثة الثالثة هي مربط الفرس وبيت القصيد اللي أكثر الناس يطيح عندها أكثر الناس والله عدة صحيح ثالث عواصة وما زال ثم والله جتحلوظه نفسه وما زال يطبق لكن جت الثالثة شفت الثالثة والشيء فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَلِيل قَال إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ, إن الله مبتليكم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من غتر فغرفة بيده إيش علاقة نهر اللي يشرب فيما يصلح عن صل النبي عليه الصلاة والسلام ولا الدين ولا ولا رب العالمين هل فكرت فيها حبيب الغالي يوم لا يوم قلت إيش علاقة نهر بأني أصلح أنا أدافع عن الدين أو ما أصلح شربت نهر هي اللي بتأثر فيني ليش هالاختبار من شرب منه يرجع ما يتم المعنى لا ينصر الديوان نبغى ليش الله عز وجل يريد أن يثبت لكل من يقرأ القرآن أن إذا كان ما عندك استعداد تضحي بشهوة من شهواتك لأجل الدين فأنت ما تصلح تنصر الدين أجل بكر لو أثروه قالوا ما في ما يكفر أجل ارجع الحين لا تفشل وتكون عالة على الإسلام لما تجي تقول له في القضية أخت الغالية الآن أنت نصرت وصلت إلى مرحلة ثانية باقي لك ثانية وتفوزين مع الله عز وجل هالعبايا اللي أثرت فيك هالعبايا الناعمة اللي على الكتب اللي ما تمرين مكان للعالم العالم قاعد طالع فيك وطالع في ثقافيم جسدك وتحملين أوزارها العالم كلهم لا تخذرين دين رب العالمين انصرين بعد ذلك لها قضية شهوات شربة ماء وقضية خلط عدي توقف لها هالعبايا نقول لها أختي الغالية الآن عندك هالكلام اللي اللسان اللي يفرض دائما رجعيه وتبغي أن أعرف أن عندك شهوه تقولين هالكلمة رجعيها شربت رجعيها وتنصوين النبي عليه الصلاة والسلام ودينا بتطبيق هالكلام شفتي أحد يتكلم على الناس قولي لها يا أختي ما يا أختي ما يجوز الله سبحانه وتعالى ما يقبل وهذا واجبي إني أنصر الدين وأنصر النبي عليه الصلاة والسلام اللي خذلها أكثر الناس حتى استهنا باوامره إلى أن استهانوا هم بشخصه عليه الصلاة والسلام فلما تصير أشياء تافى وبسيطة نغيرها فقالوا والله توقف عنده ما يوصل للثالثة أي اللي صار فشربوا من ما في تضحية ما في تضحية في الدين فَشَرِبُوا منه إِلَّا قليلا منهم كم بقى؟ قليل راح أتسرهم بقى قليل راح أتسرهم بقى قليل راح أتسرهم بقى قليل اللي وصل هالمرحلة ويقول أنا والله لا والله أنا غيرت والله أنا رحت لأشرطي وغيرتها أنا والله رحت لعبايتي وغيرتها والله كنت أول أدخل السوق فاتنة كل الناس شغالة في سبيل إبليس الآن والله شغال دين رب العالمين الآن أمشي وفي شنطتي أو في السوق وأنصح فلانة وفلانة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل السوق ينصح هذا ويكلم هذا أنا والله لا والله أنا متغيرة أقول هنيئا لك أنت من القليل اللي اجتازه وكل ما تتقدم المرحلة كل ما تصير مزائل لك أكثر وشيف اقتربنا للمرحلة الرابعة المرحلة الثالثة هذه مرحلة التضحية أحبتي الآن ما نقدر نخدم الدين كلنا ننصر النبي عليه السلام اللي يقدر يتكلم يقدر واللي ما يعرف يتكلم واللي عنده مال يقدر واللي ما عنده مال يقدر أقول لك برنامج سويته مع ولدي أبو أربع سنوات ونص تقدر تدخل أي بقالة وبتشتري منها ومعك أغراض بخمسون ريال ولا بمئة ريال وانت شاريها تسأل تقول لها عندك دخان إذا قال لك عندي دخان تقدر ترجعها تطلع ويجي الثاني يقول عندك دخان يقول لها قال إيه ويطلع والثالث ويطلع والله انت تتأدب بقالاتنا وثومنا وأسواقنا، صح؟ ضح ياخد الدين خل ولديك يتعلم الآن ولدي عمرها بعشرة سنوات ونص والله إني أروحه. أول ما يدخل بقلاة يقول السلام عليكم. يقول عليكم السلام. قال عندك دخان؟ إذا قال إيه عندي دخان؟ قال بابا بخلو بقلاة ثانية. إغرس فيه قضية خدمة الدين وأننا ما نتنازل على أمور. ما دام عندك شيء يغضب الله عز وجل ما نشتري منك. وفي تعاون على البر والتقوا. نروح البقرة الثانية ما عندنا دخل نشتري لها من يا أخي خذ ولدك يوم من الأيام وانصر به الدين وروح وقف عند أصحاب البدل الصفراء اللي يشتغلون في كنس الشوارع وتنظيفها ووقف أنت ولدك وقل ولدك روح إلى أقل الله أنت مسلم إذا قال مسلم قل عطى هذه الخمسة ريال عشانه مسلم خليه يحس أن إذا كان مسلم في علاقة إذا قال أنه مسلم قال لك بابا إيه مسلم انزل واحتضن هالمسلم وسلم عليه وعطى من أي شيء من عندك خلوا لديك يشوف أن المشاعر تبث في المسلمين خلوا عنده غرس يحس بأخوانها المسلمين ويعلم والله الآن أما أسأله أقول ليش عددت هذا الفلوس يقول عشانه مسلم ايه نعم لا بد أولادنا يتربون الآن قضايا تدمر في فلسطين ولبنان والعراق أبنائنا يدعون وقاعدين ينسكعون في الشوارع لأن ما عنده قضية مسلم أهم شي لا يجي بيتي أهم شي لا يجيني بس قنابل ولا يجيني شيء بسلامتهم المسلمين لأن ما في غرف يا جماعة خلنا نغرص في أبناءنا النعم في قضية عندي والله حصل مرة المرات ساعة واحدة في الليل وخذت ولدي معي يبغى البقالة ودخل أربع سنوات يا جماعة أسأل الله نصلح لي ويكم من نية دخل البقالة قال عندك دخان قال عندك قال والله نروح البقالة ثانية روحني بقالة ثانية, روح ثانية. بق عندك دخان قال إيه للتباحة الحين ما عند فيه خلاص فيهن اتنين عندهم دخان أبى شو بيقول فيهن اتنين عندهم دخان نشتري منهم قال لا بطيب وين نروح ما في بقالة ثانية قال طيب بوكرا نشتري خلاص عنده قضية تضحية اني انا ما عليش احرم نفسي شي اذا بغيت انصر الدين هذه خدمة للدين تخيل كل واحد جاء دخل بقال قال ما اشتري مكشل عندك مجلة خبي... خبيثة ولا فيها صور فاضحة والله ما التبيع لكن كل الناس ما عنده قضية هم اكثر الناس يجي يدخل ويشتري ويطلع تعال ننتقل مع القليل اللي نجو وراحوا المرحلة الثالثة اسأل الله يجعلني وعياكم منهم عزة والثالثة شوف الآن بيقول لك الله كلمة يوضح لك أن اللي عدوا مؤمنين ولما جاوزه والذين آمنوا الأولين ما سماهم آمنوا لا الأول ولا الثانية ولما جاوزاً والذين آمنوا معه يوم تقابلوا مع الجيش إلا والله جالوت معه أمة هائلة وأسلحة هائلة مباشرة أكثر الناس اللي يجوا قالوا قالوا يعني يا جماعة ضحينا لكن عاد والله طالت القضية مثل ما الحين الحمد يتنازل طالت القضية قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده يقول والله خلاص ما في يقين ما في يقين موعد الله سبحانه وتعالى كم بقى منهم بقى منهم قليل هم اللي إلى الآن ما زالوا ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن في أنفسهم في بيوتهم مع أولادهم يحيون قضية النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجهم مع زوجاتهم كل ما سمعوا السنة طبقوها إذا دخل مجلس قال والله نعطي هذا على اليمين لأن والله هذه السنة نعطي الكبير يحيي سنة قال والواحد بيلبس الجزء من الشمال أعزكم الله قال أخذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أولاده اتيامل استواك حياء لسنة محمد عليه الصلاة والسلام قال فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ فِي النَّصْعِ الرَّابِعِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنْ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ملاق اللَّهِ كم من فئة قليلة الناس غيروا إحنا ما يضرنا شافوا ما عزق معهم أحد قليل واحوا قليل قليل ما عزق الله أحد شي قليل قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يوم جل جد قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا شاف الناس تزحزح النصرة وثبت أقدامنا وانطرنا على القوم الكافرين طلبوا ثلاث طلبات وأي واحد يوصل المرحلة الرابعة يا جماعة خذها مني ومن كتاب ربي جل جلاله اللي يعدي هالمراحل بنجاح واللي تعدي اسأل اللي تبغاه يستجاب اسأل اللي قالوا افرغ علينا صبرة افرغ عليهم ثبت اقدامنا ثبتوا هؤلاء معذ انقصوا قالوا وانصرنا على القوم الكافرين اول حرف بعده شو فالفورية فهزموهم في تضحية فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت تعال الان بدأنا في جزة المحاضرة قتل داود جالوت لاحظ بدأ دولة كاملة، ثم صار قليل، ثم صار قليل، ثم صار قليل. ألين ذكر لك الله عز واحد فقط، واحد يذكر اسم المجموعة كلها. يقول هذا اللي صبروا، صبروا، صبروا فازوا، انتصروا. لكن في واحد منهم هو أعظم واحد نصر الدين. وقد لداود جالوت في مخاطر، في صعوبات، لكن انطلق. وصار أعظم واحد نصر الدين قتل داود جالوت ما اللي حصل بلاش لا انت وصل المرحلة الرابعة وضح من اليوم لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا الدين وشوف ما يشتوي لك أول أمر شعطه وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وقلنا في ناس اطموحوا المناصب هذا جندي الجندي عنده يرقى ويصير عريف يصير رقيب يصير يصير الله عز وجل من جندي عادي في الجيش لما رآه يتقدم والناس يرجعون يتقدم والناس يرجعون أعطاه الملك وآتاه الله الملك لكن ما تعود على الملك هو. يعني هو ما يفصل بين اثنين فكيف يبغى حكمة قال والحكمة طيب يحتاج علم وعلمه مما يشاء ماذا باقي ماذا قلنا طلباتنا يا جماعة طلباتنا قلنا مال حصل مال قلنا ملك ها؟ حصل ملك قلنا علم حصل علم حكمة حصل حكمة طيب باقي ذرية صالحة صح وباقي احترام عند الناس اسمع لقود الله سبحانه وتعالى لكن بقلبك يقول الله عز وجل مخاطب مخلوقات صم شامخات يقول الله يا جبال إعلان لجبال الدنيا يا جبال يا جبال أوبي مع واحد بس إذا تكلم أهل الدنيا كلهم الجبال ما تتفاعل هل الجبال الصم يبغى الله يعلمك ويعلمني أن الله عز وجل قد يطوع لك الدنيا كلها بما فيها بصخورها وجبالها كلها تحترمك الناس تتكلم الجبال ما تتفاعل. إذا تكلم داود تفاعلت الجبال ودت حتى الطير في السماء شوفوا الاحترام في الأرض جبال صم تحترمه وطيور في السماء قالوا ترفس ما تحرك مكانه إذا تكلم سليمان داود عليه السلام إيش الاحترام يا جبال وأول معه هو الطير بعد في ناس يقول والله أنا عندي عندي ملك وعندي حكمة وعندي علم وعندي وعندي لكن والله بس قضية عندي تواجهني مشاكل ومصاعب في الدنيا ومنغصة على حياتي شوف الله عزيز يقول يا جبال أويبي معا والطير وألنا له في شيء أقصى من الجبال وأقوى من الجبال وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ يمسك الحديد لين يعني ايش يلي تفهم تفهم يعني ما عاد عنده صعوبات الحديد إذا ما سكه ما في لاسة يسر أمورهم من عند رب العالمين وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ خلاص ايش بقى يا جماعة من الصعوبات ما سير باقي ذرية يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا شكت وين بعد ليتدبروا يعني تسمعها حاول تدبر ووهبنا لداود سليمان نسمع كثير فلان جاء ولد سماه فلان صح وتنتهي الرسالة الله يقول جاه ولد واسمه كذا لكن ما انتهت الرسالة يقول عن لده نعم العبد تخيل تضحي مع الله عز وجل ويرضى عنك ثم يرضى عن ولدك ويحفظ أولادك عشانك أنت صالح وكان أبوهما صالحة تخيل لو تفوز وتكون مميز عند الله أكثر واحد نصر الدين ويقول لولدك هو في السماء سبحانه وتعالى يقول عن ولدك نعم العبد من جمال القرآن يعني تخيل في قضية نعمل العبد والله لو أعملنا عقولنا لن موت ما قدرنا نحيط بهذه القضية الله جل جلاله خالق السماوات والأراضين عنده جبريل له مئة جناح بج... بجناح يغطي الأفق كما جاء في البخاري حيث عائشة وعنده ملائكة حملت العرص ما بين شحمة أحدهم إلى أذنع مسيرة سبعمائة سنة كما صح الخبر عند الطبراني في الأوسط وعنده أبي داود من حديث جابر وأنس رضي الله عنهما يقول عن هذا العبث ونعم هل انتهت الصورة هذا من جمال ولد وأن القرآن ألذ شيء في الوجود يا جماعة يقول نعم العبد لو انتهت الصورة كان اللي يبغى يصير نعم ما يدير يشتوي صح لكن الله يعلمك ليش نعم نعم نعم العبد إن هو أواب جعل ولده يضحي مثل ابوه ثم أواب كيف يا ربي أواب يقول ما شفته إذا أخطأ يا رب وهي ينكثر يا رب وسامحني ويغير ويحاول أنه يرضي الله ويدمح الخطيئة ويمحوها ده التوبة أعطاك موقف ومشهد عشان تحس شوي وتطبق المشاهد اللي في حياتك وتحاول تركبها عليه قال نعم بد إنه أواب أعطاك موقف في حياته إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الصافنات وجياد الصافنات الخيول الصوافن اللي خلقها الله من جمال خلقتها أنها ما تقف على أربع قوائم تقف على ثلاثة بس الرابع منثني ويقف على طرف الحافر شوف كيف الله خلقها كذا تركيباتها هجينية كذا النظام العصب العضلي عندها كذا شكلها وهواقفة الصافنات وهواقفة ما ودك طالع غيرها والجياد يعني من سرعتها كما قال المعتيمين على رحمة الله يقول سماها صافنات لأنك وهواقفة ودك معتشوف غيرها وإذا ركضت جياد سريعة فودك الطالع اللي يركض ودك الطالع اللي يقف فالمشهد خلاف أصلا عرض عليه بالعشي الصافينات الجياد ما يعرف ناظر اللي هو أكف ولا لتسرع قال الله عز وجل أنه تكلم اللي قال الله عنه نعم تكلم فقال إني أحببت حب القير إني أَحْبَبْتُ حب الخير عَا ربي رَبِّي يقول حصل عندي خلل الآن قدمت أمر الدنيا على أمر الآخرة والله يقولوا ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا إلا متاع وما متاع الحياة الدنيا شوف الموازين عندهم ماشي صح ما بعد تخلص ما بعد تلخلص كما عند المسكين هذا كيف يكون أواب شوف على طول عد الموازين أحببت حب الخير عن ذكي ربي حتى توارط بالحجاب يقول قاعد أطالعهم فالتني الصلاة حتى غابت الشمس طيب عادي صل صح هذا عند أكثرنا نليم وما هو نعم عند الله وجل فعادي يصلي بعدها صار صلى ما في شيء يتحرك وما في تأنيب ضمير ولا في شيء يتحرك في القلب أنك لازم يرضى الله عز وجل عنك قال احنا نفوتنا الصلاة قلنا صل عادي صلى وباقي في القلب متأثر أواب قال ردوها علي رجعوها ايش بيسوي تقريبا ايش تسوي تتوقعون توقع ردوها علي الموقف اعجب الله سبحانه وتعالى فذكر في كتابه لكل من يريد ان يصل الى عالم الرقيب مع الله عز وجل بهذا الدين قال سبحانه قال أدواني تطفق مسحان بالسوق والأعناق يضرب يغضب الخيول مع سوقها ومعناقها اللي ما يطولها بالسيف مع عنقها بساقها ليش ضرب الساق والأعناق ضرب مواطن الحسن فيها أحسن ما في الخيل السوق عشان تجري والأعناق وشكلها فضرب مواطن الحسن فيها كل هذا عشان يا ربي سامحني يا رب اغفر لي هي اللي أثرت عليه وعلاقتي بيني وبينك هي اللي أثرت على عملي و.. وإيماني اللهم يا ربي إني ما أريد قطعها سالت الدماء يقول المساكين أمثالي طيب الآن تورب صليماء عليه السلام ما عاد عنده شيء يحمله صح ما عاد عنده شيء يوديه ولا وسيلة المواصلات أن هذا أكثرنا يا جماعة ما عنده ثقة في رب العالمين ما عنده يعني ثقة بأن الله بعوضه يا رب عطني وغير ما في ثقة أما أني أغير يا رب أو أترك القرض الربوي وبتعوضني بعدين أنا ما أضمن شوف والله هذه حياتنا ما في يقين أن الله بعوضه يا جماعة أحد أصدق بوعده من الله سبحانه وتعالى أحد أوفى بوعده من الله سبحانه وتعالى تعاسف استوى مع سليمان عليه السلام لما قطع الخيول ورأى المخذلين المساكين أن سليمان خلاص نعد عنده الأثناء وصلاة وبيتعب ويعاني من السفر ما زال بعد أنه ما صلى وقطع الخيول اللي أثرت في علاقته مع رب العالمين باقي في قلبه شيء قال ربي اغفر لي نحن نقول ربي اغفر لي لكن قبل ما نغير جربها يوم حبيبي الغالي غير وقل رب اغفر لي قال رب اغفر لي شوف البطل وهب لي واثق بالله عز وجل واثق أن من ترك لأجل أن بعوضة قال رب اغفر لي أنا أقول لك ولي ولي, ولي أختي الغالية أي أمر عندك الآن فكر فيه تبغاه ضروري ومحتاجه وهو أمر مصيري عندك سو الخطوات هذه غير اللي عندك وتخلص من منغصات العلاقة بينك ومن رب العالمين لها الذنوب والمعاصي غير جوالاتك اللي فيها البلوثات وخيرها الآن انسحها غير اللي في بيتك غيري من, من, من حجابك وبعدها قولي رب اغفر لي بعدها اطلب اللي تبغاه بالترتيب هذا تحصل على اللي تبغاه بنص القرآن قال رب اغفل لي وهب لي خيولا لا بطل يعلم أن مدام غير لله بيعطيها الله إيش خيرا منه ما يعطي خيول ها؟ قال رب اغفل لي وهب لي ملكا ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ما صار بعدها انتهت الصورة بعد إنك أنت الوهاب فيه رقم آية ثم أول حرف بعد رقم الآية فاء الفورية طبق على شيئا وتخلص من حياة الضنك اللي عندنا عايشينها وحياة الربك اللي ما ندري ونروح ونعيش أحيانا تتكالب علينا الأمور ما ندري وش طبق الأشياء دي أعدك بموعود القرآن لن تبقى عندك والله مشكلة فسخرنا له الريح اش دخل الريح هو قطع خيول اش دخل الريح جماعة تكفر خلنا القرآن دخل الريح. يقول ما دام قطعت الخيول اللي ويبغى على وفي يبغالها الطبل ماء ما لها سرج وأحد يعتني فيها ما دام قطعتها لأجلي وهي تحملك على الأرض ما عاد نحملك على الأرض بنحملك في السماء. هل فهمت الدرس؟ خلاص ما عاد لي بعطيك خيول ثانية صافينات. أبعتيكي أن تحمل في السماء شوف العز ووالله لو صدقنا مع الله غيرنا ووفقنا بموعوده كنا أوابين يا رب أقسم بالله أن يعزك في الدنيا والآخرة تجري بأمره وقف خذها كلمة كلمة تجري بأمره الخيول تجري بأمر من؟ أي واحد أركبها الآن لا في مميزات له هو خاصة ما تتحرك الريح وهالبصاب إلا بأمر سليمان لأنه هو اللي ارتقى بتعامله مع الله عز وجل تجري بأمره رخاء لا مطبات هوائية ولا مشاكل في الضغط ولا طيارة بالطيح ولا شيء رخاء حيث أصاب المشكلة كم تأخذ معك قبل التوبة معي؟ شهرين ثلاثة في سنة سنتين ما تنحل إذا تبت وغيرت واستغفرت ودعيت ما تأخذ معك شيء وبتحس الفرق في حياتك وأقول بيني وبينكم جربوا كم كانت الخيول تحمل سليمان؟ كم الطريق؟ وكم سوعة الريح؟ يقول الله غدوها إيش؟ غدوها بس روحتها في النهار في أول النهار حق شهر ورواحها شهر يعني في نص يوم شوف كيف الله أخصر لها التعب والمسافات يوم منه تاب بس. وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ما أنغدك وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم يمتعكم إذا وعدنا واحد مسؤول مليونير قال والله لا متعك والله ما يمتعك يمكن يعطيك فلوس لكن ما يوخر عنك جلطة إذا صارت في الرأس يمكن يمتعك لكن احد عيالك يصاب بسلطان ما يوخر عنك لو دفع كنوزة كلها فما يمتعك في النهاية اذا كان اللي وعدك الله عز وجل قال لك تستغفر تتوب امتعك ليس في الدنيا بس حتى تحت الارض يفرش لك تحت الارض روضة من رياض الجنة فتقول يا رب من السعادة اللي فيها يا رب اقم الساعة الله يقول يمتعكم متاعا حسنا لو سوينا القضية يغسر لك القضايا اللي عندك المشاكل يؤخرها عنك بالتوبة يقول الله وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ايش محتاج يرسل السماء عليكم مدرارا تطلع الجو زين والسماء تدر عليك الأمطار والنفسيات زينها قال ويمددكم بأموال ما عند عندك هموم الديون ولا عندك هموم وليك مش ما تشتريه ويجعل ويجعل ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم وام باموال وبنين وبعد هذا في الدنيا في الاخره ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ثم قال لك القضية اللي دائما تكون عائق بينك وبين التوبه ما لكم لا ترجون لله وقارا لو رجيت لله وقارا كان استغفرت وتبت وقلت يا رب وقد خلقكم أطواره تعال شوف يا جماعة تخيلت أنت ستين يوم اختصرها رب العالمين في نص يوم يعني أول كان يحملهم أولاده وهو رايح بيقعد شهرين ويأمن لهم الملبس وترى بنخاف ومعد فيه اتصالات وينحرم من أولاده صح شهرين وينحرم من أهله ويتغرب ثم يرجع الآن لا روح تعال بعد التوبة ارتفع قدرك عندنا ننقص عنك العقبات في حياتك بس لا هذا في السماء جماعة خلنا نصدق نشوف من اليوم والله هذا في السماء صح باقي عن الأرض عطاه شيء قال تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين يقول بس مو سخرناها الريح سخرناها الدنيا كلها كل بناء أول يحتاج يقول قوم قومه أبنوا وتخطيط ودراسات وتعب الآن لا عاد تخطط ولا تدرس كل شياطين الدنيا أمرها تبني لك أي مكان تبني لك شوف اختصار, ل... اختصار لمشاكل ولا بشكل غير طبيعي والله يسوي لك لو سويت مثلا الآن هذا في السماء حملة في الأرض بني لها أي شيء يبغاه ماذا بقى؟ ودريت ايش تحت في قيعان البحار صح والشياطين كل بناء وغواص لو بغيت شيء لا تحملهم تبغاه تحت الابحر أخلي الشياطين ينزلون ويغوصون البحار ويجيبوا لك اللي تبغاه أمرهم يجعلون البحر له زجاج فوقه زجاج صح احنا نشوف في بعض القصور الفارية منطقة كذا فيها ماء فوقها اجزاء صح لكن بحر يقول إنه صرح ممرد من قوارير ما بقى إش بقى في الكمة حصل له أي واحد يعصى من الشياطين الله ما يبغى يكلف سليمان أنه هو اللي يعذبهم قال وآخرين مقرنين في الأصباد اللي يعصيك يؤثر عندك ما يتحرك لين يطيعك شوف كيف يطوع لها الله كل شيء في السماء وفي الأرض عشان تسوى هذا الشيء تقدر تسوي مثله اليوم وتتغير حياتك ما قال الله بعدها يا جماعة تكفون أول كلمة بعد مقارنين في الأصطاد ما ها نسمع ما بعد أول كلمة ها؟ وآخرين مقارنين في الأصطاد ما بعدها هذا يعني وان تقرأ وتسمع يقول لك الله هذا يعني أفهم هذا عطاؤنا يقول منها بتغير تموت ما أخذت العطاء هذا ما تاخذ تحت الأرض الآن إذا تاخذها الآن يقول لك الله هذا شفت النعيم اللي سلب عقلك أن نسقرناه في السماء وفي الأرض تحت قيعان البحار يقول هذا عطاؤنا عندك تضحية تقدم الآن عندك هم معالية تقدم الآن قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب بس بس وإن له يقول ما بعد خلصنا من عطايانا له هذه كلها في الدنيا عطنا كل شيء بحر بر سمع يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن لا لاحظ له تميز وإن له عندنا لو ما نفهم من القرآن كله إلا عندنا ما معناها؟ تعرف ما يعني عندنا؟ يعني زوجته مو لو طلعت من بيتها ملت الحارة لو طلعت من السماء لنقلب ظلامنا هذا نهار كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام هذه عندنا زوجته نصيفها الطرحة اللي على راسها أحسن من الدنيا كلها بما فيها من بحار وأنهار وجبال عندنا يعني موضع الصوت في الجنة عند الله خير من الدنيا وما فيها عندنا حيث لا يرد لك طلب هناك عندنا ترى خدامك يقول الله عنهم أنت وأنت تراهم في قصرك إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ المنطورة يقول تشوف لؤلؤ يتحرك هذا خادم عندك ثم تلتثت للأشجار تريد ثمرة قبل ما تطلبها من خدامك وجن الجنتين دان هذا معنى عندنا عندنا وأنت جالس مستمتع مع أزواجك في جنة وأنت مع زوجك في الجنة الذي على صورة يوسف عليه السلام يدخل ملائكة ملك جبريل إسرافيل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يقول والله حصلتوها فنعم عقب الدار سلام ثم جل جايك تعال إلى يوم المزيد تعال شوف رب العالمين سبحانه جل جلاله ذاك الموقف الذي أسأل الله جل جلاله وأن لا يحرمني وإياكم منه وأن لا يحجبنا عن النظر لوجهه الكريم فشفت كيف ترتيب الأمور ألقيت هذه في لقاءات لي نسائية عبر الهاتف فجاء في اللقاء اللي بعده قالت وحده والله العظيم أنا كنت مدفت للمرحلة الثالثة هذه وما قدرت أغير تقول والله إني غيرت الآن وكل ما غيرت أحس بأمر والله لا يعبر إلا أنه يعاش ويحدث حسها الناس تقول غيرت في حجابي كلامي صرت أشتهي الكلمة أقولها بس بفلانة متعودة طول حياتي تقول والله إني لا تذكرت قضية إني لو فكيتها بس رجعت الكلمة أتقدم مع الله سبحانه وتعالى والله إني أتركها وأحس بلذة لا يعلمها إلا الله إذا رأيت وحدة تتكلم في مجلس عن أمر يغضب النبي عليه السلام قلت يا أختي والله من باب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أن أنصر دينه وأن أتكلم معك في هذا الدين وأنصحك تقول بعدها صرت آخر لي شريط مئة شريط في كل شهر مئة ريال المئة وخمسين وإذا جوني ناس وزائرات يتقهوا عندي بعدها وهم طالعين أقول هذه نصر النبي عليه الصلاة والسلام هدية مني وأغلى ما أقدر أقدم لكم أن أذكركم بالله سبحانه وتعالى وأعطيهم إذا صار في عزيمة ورحت أأخذ معي مطويات أو أشرطة وأقدمها لصاحبة البيت أقول لها هذه هدية مني خلنا تعاونوا مني اليوم نكتب عند الله من نصر هذا الدين طرعت للسوق يكون معي في ذي حقيبتي أشلطة أوزعها عند هذه وهذه وهذه وأكون تشهد لي الأماكن أني نصرت الدين إذا حدثت الأرض أخبارها وتكلمت تتكلم أني أنا وفلانة ما كنت زي الناس دخلوا وطلعوا بدون نصرة الدين إلا والله أنصروا الدين والآخر هناك والله أنا غيرت والله إننا لمسنا تغيير في اثنين عندنا في المستشفى والله الصلاة ما كان يصلون الآن أقسم بالله وأسأل الله سبحانه وتعالى زيدهم من فضله الممرضات والأطباء والناس كلهم لاحظة فلان وفلان تغيروا، كلامهم تغير، كانوا أول يعيشون حياة ساطعة، فيها اللي يبغونهم يطالع هذا يطالع هذه ويروح يحترق بس يحترق، وكان عنده ضعف في نفسه، الطاقة اللي عنده راحت بلاش، يعني طالع أية وحده إلا إذا صار معها محرم، أبوها ولا أخوها ولا عمة، شف طاقة لكن راحت عشان أبوها وراحت يعني وخر وجهان في النهاية في النهاية المحصلة. المحصلة أبعد وجهه وغض بصره لكن عشان أبوها مرتقى مع الله عز وجل كان ممكن يسوي الموقف لو معها أحد يوخر عشان رب العالمين كان شوفوا الصفقة اللي يكسبها مع الله سبحانه وتعالى لو مرت بنت وانت ماشي وتقدر طالعها ثم أبعت بنظرك وكتب الملائكة يا رب إنه وخر لأجلك وفتحت الصحيفة يوم القيامة رأيت امرأة وما أبعدك إلا خوفك مني قد تكون سبب لدخولك في الجنة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جنة هي المعوى كم مرة سوينا هذه كم مرة صفقك كسبتها مع الله عز وجل كم مرة وانت تقلب في قنوات جت صورة بنت ووخرتها ما عندك إلا الله سبحانه وتعالى جت موسيقى تضغط الميوت كم مرة؟ أقسم بالله تجمع لك هالصفقات يصير وضعك عند الله عز الغير إذا ضاقت بكلحية لقول يا رب ما يردك عندك رصيد لكن إذا صار ما عندنا رصيد مأكله حرام ومشربه حرام قاعد يدعي يا رب يا رب تعب مأكله حرام مشربه حرام قدي بالحرام ما في له مواقف معنا مواقف وخل عشان أبوها عشان عمها وعشان أخوها وهي عشان أخوها قافت منه ما لكن ما قب رجع في ناس والله يا جماعة أبطال صفقاته ماشي الشارع. تكلم عليه فلان نصر للنبي عليه الصلاة والسلام كان يحلم والله لا أحلم عشان الله سبحانه وتعالى ثم نصر لدين الله عز جل ايش تبغى ليش سامحته؟ قال سامحته لأن الله يقول الكاظمين الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أنا أبغى هذه تكتب في فيه أبغى الصفقة ذي يحب المحسنين يذل يتكلم على الناس سكت وقول للناس حسنها جماعة نتفا... نتفاعل مع القرآن نربي أولادنا نضحي لأجل الدين نصلح لنا برنامج في البيت كيف ننصر دين الله سبحانه وتعالى سووا مسابقة مع أولادك قل لهم إيش ممكن نسوي لنصرة الدين وتطلع معك أفكار عجيبة أفكار غريبة وأمور خلّه يشيل هم الدين ونصر الله سبحانه وتعالى مو بس همه أهم شيء أهم شيء بلاي, بلاي ستيشن بلاي ستيشن بعدين إذا 24 ساعة ما حمل هم الدين من ينصر الدين ختاما أحبتي يقول الشيخ بقي معنا سبع رقائك إذا تحملتنا تعلمت الصبر فينا نطلع فيها قضية ونعينة أحبة الفضلاء أخوات الفاضلات الآن ما يحصل لإخواننا في كل مكان ما تفسير هذا في ناس طبقات في ناس يأخذ تحليل الأمور من اثنين في التلفزيون محلل سياسي ومحلل سياسي ويتكلمون كلام طويل العريض ولا يقرأ له جريدة عن تعليق وجهة نظر واحد من الناس من البشر ويترك القرآن القرآن يتكلم لك على هذه القضايا التي تصير في آية وحدة الواقع وليش صار الواقع كذا وما الذي سيحصل لتغيير هذا الواقع ومن مخرج منه شوفوا الآية واحدة بس تحليل فيها قضية علمك وين بتروح الواقع ظهر <تصفيق> <ضار> الفساد في البر والبحر السبب السبب بما كسبت أيدي الناس يقول الأولاد اللي يرملون والأطفال اللي يؤثمون والنساء اللي يرملون والجياع الذين يموتون من الجوع أو من القف هذا كله سببه كسبت أيدي الناس ليه؟ ليذيقهم ليذيقهم ايش؟ الذي عملوا؟ ليذيقهم الذي عملوا؟ بعض شفت القضية؟ بعض يقول مشاكلك اللي ما انت حاس فيها وذنوبك اللي ما انت حاس فيها الطالع حرام وتسمع حرام وتعاكس وترجم وتطلع تطلعين مع صاحبك يقول هل مشاكل جمعناها لكم وهذا بعضها ورناكم فيه في البر والبحر خراج ونتاج وانعكاس لواقعنا وذنوبكم اللي عندنا خذوا بعضها فساد في البر والبحر وتقتيل وكما جاء وأوض القيم في الداء والدواء أن ابن أبي الدنيا ذكر عن الفضيل يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا عصاني من يعرفني سلبت عليه من لا يعرفني أعيد إذا عصاني من يعرفني سلبت عليه من لا يعرفني تعالى وقبل آية ليذيقا بعض الذي يعملوا ليه؟ المخرج يا رب تطلع لعلهم يرجعون المخرج لعلهم يرجعون لعلنا نتأدب أحبتي قبل ست أيام كان في مراقص شغالة في لبنان أسأل الله أن ينجي إخواننا لكن يا جماعة والله نبغى ندعونا في الليل والنهار جميعا لكن نبغى نتكلم عن واقعنا اللامس جروحنا اليوم ما في مراقص في لبنان لاحظ جبل خمس أيام ما فيه ناس تشرب في ناس تشرب اليوم ما فيه نحن نتقطع يا أخوان والله العظيم على حال كل مسلم يؤذى في الدنيا لكن لا بد نعرف المخرج ولا بد ما نقعد نتكمل نكمل لأن يوصلنا البعض هنا فتعالوا نحرك أنفسنا نوصل للدين تعالوا نتخلص من هالمشاكل لو صار القضية في أي مكان كيف أن تنجوا لن تنجوا إلا بأمر واحد بعد توحيد وهو من أصل التوحيد أمر واحد نتكلم عنه في هالدقيقتين ننتهي الله وجل يقول فلما نسوا ما ذكروا به لما انقسم بنو إسرائيل على ثلاث أصناف أنا وأنت واحد من هاتثاث الأصناف ناس يطيعون الله ويصلون ويصومون لكن ما لهم دخل في الناس حتى مليون خط ما لهم دخل في الناس الصنف الثاني يصلون ويطيعون الله عز وجل ومع ذلك يأمرون المعروفين هون عن المنكر الصنف الثالث أمثال منحدثكم المسكين عصاس يعصون الله عز وجل أسأل الله نتوب علي وعليكم الله يصف لك كلام هذا لكلهم وصنافهم وإيش حصل لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم اللي يطيعون بس ما لهم دخل في الناس قالوا لينهون عن المنكر ويأمروا المعروف قالوا لما تعظون قوما ليه تنصحونهم؟ لماذا تعظون قوماً الله مهلكهم؟ هذا يريح فيها أو معذبهم عذاباً شديد قالوا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون عشان ما يجي أنا أدور نجاتي عشان كده قاعد أنصح فلان وفلان يقول الله فلما نسوا ما ذكروا به ايش صار؟ أنجينا أنت أبغى أنجينا وأنا أبغى أنجينا لن تحصل عليها إلا بالأمر معروفنا عن منكر والله إذا حصلت مؤطان معاملنا سينجو هؤلاء أنجينا الذين إيش؟ يعملون الصالحات لا الذين ينهون عن السوء وين الباقين واخذنا الذين ظلموا بعذاب بائس ليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا مو بس العاصي حتى اللي فاسد الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب يقول نبي عليه الصلاه لما سألت زوجته قالت يا رسول الله أنا انهلكوا فينا الصالحون فينا ناس تقوم الليل وتصوم النهار قال نعم اذا كثر الخبث ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا يذكر أمر معروفني عن منكر أنجينا مباشرة تنجو أنت وأبنائك أنجينا الذين ينهون عن السوء في الأرض وأختم بهذا السؤال لما تنكر على واحد لو أنكر على الشيخ في منكر ثم واحد قال لي يا أخي أنت ما دخلك في الناس الناس حرين يا أخي ما دخلك فيهم ما نقول له بعض الناس تورط ما يتكلم قالوا اشدخلك فسكت هو يقول الان اشدخلك في الناس الناس حرين طيب انا من الناس وانا حر انت اشدخلك فيني صح والله يا جماعة انت تقول الناس حرين وما لك ما انا من الناس الله اللي دخلني في الناس الله امرني قال ولتكم منكم امه يدعون الى الخير يمرون معروف انت من اللي امرك فبليت حركك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف تحرك لسانك علي يوم شفتني أسوي معروف لوك شايفني أرقص ما إنكرت علي ختاما أحبة الفضلاء من اليوم نراجع أنفسنا ونشوف احنا وصلنا في نصر النبي عليه الصلاة والسلام هل قضية كلام منتهت نبدأ نراجع نحي قضية هل قضية فضوض النفس أشغلتنا نرجع نواجه أنفسنا ونحاول نسعى هل القضية عشان عباية ولا شيء وقف بيننا وبين نصرص النبي عليه الصلاة والسلام وارتفاع قدرنا عند النبي عليه السلام وعند الله وجل قبل ذلك يا جماعة خل تخلص يقين يا عندنا خين من الآن خل الله يشوفك ما عليك في الناس سليمان سواها الحالة وداود سواها الحالة الله جزاهم لحالهم اطلع وغير البطلات اللي في جوالك خلي الله يشوفك، خلي الله يكتب لك شيء، المنايخر كل شيء سويته لأجل الله، غير عبائتك الآن أعز القضية نكون يا جماعة من الآن نبغى جنة عرضها الأرض والسماوات نريد ملكا كبيرة لما قال لابن تيمية أنت يا ابن تيمية تريد أن تنازعنا ملكنا قال والله والله لا ملكك, ملكك, ملكك وملك آبائك لا يساوي عندي فلسا إني أريد ملكا كبيرا إني أريد ملكا كبيرة يبغى جنة عرضها الأرض والسموات فأحبتي لتكون هذه الأمر هذا الأمر عندنا فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قرر يغير شافت للقضية صفقة مع الله غيرت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اولئك الذين هداهم الله اللهم اجعلنا واياهم منهم واولئك هم يقول اللي في قران اولئك هم قول يقول والله هذا اللي فهم كيف يطلع معي من الدنيا وكيف يكسب معي الصفقات وأخلص من عوا... من عاقبات الأمور اللي واجهها وخلص من الهموم فأحبتي نصدق من اليوم عندنا همة لخدمة الدين ولنصر الدين رب العالمين ولنصر تيدي المرسلين نعم لك الشرف ولي الشرف أن يكون لك لحية مثل محمد عليه الصلاة والسلام عطون أحد أعظم منه ونقلبه نعم لي الشرف أن يكون توبي فوق الكعب عطوني أحد أعظم منه ونقلبه تقلد أعظم واحدة الدنيا آسف أحبتي على الإطالة ولكني والله لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا حب بثثناه لكم فاقبلوه أو ردوه فلا أملك إلا الدعاء لكم اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن كما شرفتني بأن جمعتني بأحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم إني سائلك بعظمتك وبجودك أن تشرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش اللهم جمعتني وإياءهم في خيام قد صنعها البشر اللهم أذقنا لذة خيام الجنان التي أبزعتها يا رب البشر على صور متقابلين اللهم إنك تعلم ما في صدور من قام على هذا اللقاء ومن صرح فيه ومن اجتهد عليه ومن رفع كف يريد نصرته ومن حضر فيه إنك تعلم ما في صدورهم من أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا خالق الأرض والسماوات اللهم لا تبقي لهم في صدورهم أبنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها عندك قبل أن يقوم مقامهم هذا إن ذلك عليك يسير وإنك على ذلك لقدير وارزقنا توبة صادقة نصوحا تقبل بعدها ما ندعو لإخواننا المسلمين في سبيلك في كل مكان اللهم كل المستضعفين المسلمين في كل بقاع الدنيا يا رب العالمين اللهم إنك أريتنا حلمك على يهود وعلى النصارى, الغاضبين على على على النصارى الحاقدين اللهم فأرنا فيهم غضبك وجبروتك وقوتك وكبرياءك يا رب العالمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك والتبع أمرك طالبا رضاك اللهم هيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة التي تخاف ربك وتخاف يا ربي وتخشى لقاءك اللهم اجعل لهم من يدلهم على الخير ويعينهم عليه ذكرهم إذا نسوا ويعينهم إذا ذكروا اللهم وخص من يا ربي صرح لهذا اللقاء وكان تحت اسمه اللهم تخصه ومحافظ هذه المنطقة وكل من سعى وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد اجزاكم الله عننا خير صلى الله عليه باسمكم أيها الإخوة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد على هذه المحاضرة ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة الأسئلة كثيرة نختار منها ما يتأثر كثير من الإخوة صدروا أسئلتهم بحبهم لك في الله فضيلة الشيخ وهذا سائل يقول أنا شاب في السادسة عشر من عمري ولدي أصحاب كثر يغرونني بالمعاصي ولا أستطيع أن أفارقهم لأنهم زملاء لي في المدرسة فكيف الخلاص جزاك الله خيرا الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول أعظم ما استلقى إجاباتك من كتاب الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عند ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عند ذكرنا والتبع هواه وكان أمره فرطا قل أنتبه من اللي يسوي اللي يبغاه وأغفلنا قلبه عند ذكرنا اللي يقول لك هو الذي حركك وهو اللي عنده الجنة لك ووعدك بكل خير زملاءك لن ينفعوك إذا خالفوا أمر لازل حاول أن تنصحهم إذا ما قدرت ابحث عن صحبة طيبة ووالله إن مشيت بأوامر هالكتاب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم هذه صفاتهم بالغدوء والعشي يريدون وجهه والله إن فعلت أوامر الله سبحانه وتعالى ودعوت الله نجعلك يجعل لك مخرجا ورأوك أصحابك على الدين وعلى الثبات والله سيأتيك واحدا واحدا منهم حتى تكون أنت أنت في صحائف يضربون وأنت أنت بك بعد الله يستعينون وبك يقدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإن حصل هذا فنعف خير ونعمة وإلا لم يحصل فاربأ بنفسك الغالية عليك التي لا تملك أغلى منها قو أنفسكم وأهليكم نارا وإن كان بيمسك بك طريق جهنم اعلم أنه سيتبر منك اليوم أو غدا وابحث عن المتقين الذين لا يتبرون عنك لا يتبرون منك أبدا الأخ الله وبعضهم لبعض عدو يومئذ بعض يوم بعضهم لبعض عدو إلا المتقين والله سبحانه وتعالى أعلم هذه مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ أحدهم مريض وستفتر قدمه غداً والآخر أصيب بالشلل وهناك بعض المرضى يسألون منكم الشفاء أو يسألون منكم الدعاء لهم بالشفاء فجزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العاصر الكريم أن كما بدأها أن يعيدها لك أسأل الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أن يعيد عليك مختلف وأن يكتب لك الخير حيث ما كان. أسأل الله سبحانه وتعالى إن كان يعلم أن في بقاء قدمك هذه خير لك وفي الجنة مأواك أن يبقيها لك وأن يعينك عليها يا رب العالمين وإن كان قد كتب وقدر أنها تبثر فأسأل المولى أن يجعلها سابقتك في الجنة وأسأله سبحانه أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يعيد عليهم مختلف وأن يرفع ما بهم من سوء وأقول لإخواني هؤلاء أنتم ادعوا الله لنا فالله عز وجل ما قال أما يجيب الشيخ ولا قال أما يجيب الصالح ولا قال أما يجيب والله يعلم ما فينا من فساد فأسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وما قال أما يجيب الدعات قال أما يجيب المضطر إذا دعاه وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة من إذا دعالك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يبقي من بيننا مهموما إلا نفس عنه همه ولا مكروبا إلا أزال عنه كربته ولا مريضا إلا شفاه ولا ضالا إلا هداه ولا يا رب عسيرا من أمورنا إلا يسر ولا أمرا فيه خير لنا إلا وفقنا فيه ولا خير إلا جعلنا السادقين إليه ولا شر إلا أبعدنا عنه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد على هذه المحاضرة أزاه الله خيراً ونترخهم الآن مع الأستاذ جميل العميري أزاكم الله خير يا إخوان السلام عليكم